بسم الله الرحمن الرحيم الافرت لكاسر حتى زرتم المقاد كلا سوف تحلم ثم مكلا سوف تعلم كلا لو تعلمون علما يقين